صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعل الملائكه رسلا جاعل الملائكة رسلاً أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 ان الله عليم بما يصنعون والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فسقناه بلد ميت به الارض بعد موتها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 ومكروؤ لائك هو يدور. الله, الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.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 ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمع دعاءكم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 يَشَاءُ يَذْهَبَكُمْ وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدِ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ